نَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أُلْقِيَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل ناقة فتنة لهم فارتقبهم, فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادو صاحبهم فتعاقف عقر، فكيف كان عَذَابِي ونذر؟ إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فكانوا فكانوا كهشيم المحتضل.